اللہ دینا دکھو آیا ملدین حَقٌّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَوْعِدَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كأن نما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعيدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد مَنْ يُحِطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِطَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَنَا أَنِّي مُمِدُّكُم بألف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 مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشيطان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 كَفارُ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّمُ الْأَدْبَارِ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بغضب ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَمَا رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم